ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج من لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم ولا تتبعوا من دونه أولياء اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من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 فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِمَا عَلِمُوا وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْخَفَتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَخُسَفُونَ بِمَا كَانُوا بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشًا قل إنما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة ثم قلنا للملائكة استجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال قال ما منعك ألا تسجد إذ أبطل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فهبط منا فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من قال فبما أغويتني لأقعدن لهم سراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ثم لا آتينا غم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أي مالهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين فَلَنَخْرُجَ مِنْ قَمِذٍ مَدْحُ الرَّعَ لَمَآ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَنَّ النَّجَرَ نَمْمِيَكُمْ أَجْمَعِينَ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 وَسَوَسَ لَهُمَا الشَّيْخَانُ لِيُبَدِّي لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سُوءَ أتِيمَةٍ وَقَالَ مَا نَعَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْهَاذِ الشَّجَرَةِ إلَّا إلَّا أَوْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَعَ إِنِّي لَكُمَا لَمْ فدلهما بغرور فلما داق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا, وطفقا يَخْصِفَانِ عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا مغفرنا وترحمنا لنكونا من الخاسرين قالهبط بعضكم لبعض عدو قالهبط بعضكم لبعض عدو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 ينزع عنهما لباسهما لوريهما سوآتهما إنه يراكم هو وغبينه من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها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 كما بدأكم تعودون فرِيقاً هدا وفريقاً حق عليه مضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء أمادون لله أمادون لله ويحسبون أنهم ويحسبون أنهم مهتدون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 وَأَتَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَتَهُمْ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّن كُم رَسُولٌ يا بني آدم إما يأت أنكم رسل منكم يقصون عليكم عَلَيْكُمْ عليكم ويودرونكم يقصون عليكم آيات ويودرونكم يَوْمِكُمْ يومكم هذا يا بني آدم إما يأت أنكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَمَن ظَلَمَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشيدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أمم قد خنت من قبلكم قد خرت من قبلكم من الجن والإنس في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أطلونا فآتهم, فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت قولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من خضل فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى ينج الجمل حتى ينج الجمل في السماء خياط ولا يدخلون الجنة حتى حتى ينجلجل في سم الخياط وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم مغادا لهم من جهنم إنما من يدعو ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وزنا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعننا ما في صدورهم من غل تجري من تحت جمل الأنار وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي هدانا الذي هدانا لهذا وما كنا لنه هَدَيْنَا وَمَن يَغْنَ لَنَا هَدَيَ لَوْلَا لَأَنْ هَدَانَا الله لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُهُدُوا أَن تِلْكُمُ الجنة أَوْ الْجَنَّةُ أرستم بما كنتم تعملون، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب الجنة أصحاب نار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله اللعنة الله عن الظالمين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 وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُيِّرَتْ أَبْصَارُهُمْ تَنقَادُ أَصْحَابُ النَّارِ قَالُوا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا, قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا رجال يعرفونهم بالنسبة سيماهم قالوا ما أغنعكم جمعكم وما كنتم وما كنتم تستكفرون أنا أولئك الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه أدخل الجنة لا خوف عليكم ولا أتم ولا أتم تحزنون ولا داء أصحابنا أصحاب الجنة أصحاب النار أصحاب الجنة أنفيض علينا من المال أنفيض علينا من الماء أنفيض علينا من المال من من أو منا أو منا رزقكم الله. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن في ضعائنا من الماء من الماء أو مما, أو مما رزقكم الله طاعو إِن الله حرم ما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ونعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم اناثهم كما نسوا كما نسوا نقا فاليوم اناثهم كما نسوا كما صَالِقًا أَيُّهُمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَا عَلَى كُلِّ لا علمه دو ورحمة لقوم يؤمنون هل يضرون إلا تأويلك يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا يا قبل قد جاءت قد جاءت رسل ربنا بالحق فهلنا من شفاع؟ فايشفعوا لنا فغننا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا, قد خسروا انفسهم وضل عنهم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 يُقْشِر اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَتِيثَ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ادْعُوا رَبَّكُمْ تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها ودعوا الخوف وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمة الله قريب مِنَ المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحاب ثقادس قل لبلد ميت.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 ولكنني رسول من رب العالمين، وبلغكم رسالات ربي وأوصح لكم وأوصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، أو عجبتم أن جاءكم ذكر. من ربكم على رجل منكم ليندركم, ليندركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما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 أو عجبتم أجعل لكم ذكر من ربكم على رجل على رجل منكم نهدركم وادكروا إذ جعل لكم خنفا من بعد قوم روح وزادكم, وزادكم في الخلق بسطة فادكروا آلاء واذكروا الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده وندر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم نجس وغضب أتجادلونني في أسمائكم سميتُم غا سميتُم غا الله ما نزل الله بها من سلطان تنتظر إن معكم من المنتظرين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 قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَنكُمْ آيَةً فَذَرُونَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ النَّارِ وَلَا تَمَسُّوهُ مِنْ سُوءٍ فَإِنْ يَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قال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 قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين السبِع فلِلذين السبِع فلِمن آمن منهم أتعلمون أتعلمون أن صالح مرسل من ربي قالوا إن بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقه وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما ثعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين لا تولنا عنهم وقال يا قوم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة رب ونصحتنكم ولكن لا تحبون النصحين ولو طمئث قال لقومك أتئتون الفاحشة ما سبقكم بجاء من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بلآت قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أقالوا إلا أن قالوا أخرجهم من قريتكم إنهم أولئك يتطهرون فأجيناه وأهله إلا إن امرأته كانت من إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أقاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل سراتٍ تعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن أن آمن بي وتبغضون قاعدا واجعا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم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 قال الملاء الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب قال الملاء الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لنعود في ملتنا قال اولو كناك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 وَأَنْتَ خَيْرُ فَاتِحِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ فَأَخَذَتْهُمْ رَجْفَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ وَقَالَ الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم لقد ابليتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا إلا أخذنا أهلها بالبساء والقرء إلى علهم لعلهم, لعلهم يقرعون ثم بدنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا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 فَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِنَّ الْقَوْمَ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِنِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَوْ نَشَاءُ أَن نُّشَاءَ وَأَصْبَحْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ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 قال إن كنت جئت بآية فأتي بها, فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ يا قوم فرعون إن هذا ساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجع واغفر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 قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أنكنا نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحر أعين الناس والسر هبواهم والسر هبواهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك وأوحينا إلى فإذا هي تلقه ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا منالك وقنا بوصاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب آل مين رب موسى وهارون قال فادعوا آمنا به قبل ان ااذن لكم إنها دار نكرم مكرتمو في المدينة لتخرجوا لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطع عن أيديكم أرجلكم من خلاف ثم لأصلب أنكم أجمعين قالوا إن إلى ربنا وَمَا تَقَمَّمُ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَّخَذَ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قال سنقطع أبنائهم نسح نسائهم وإن فوقهم طاهران قال موسى قومي استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله إن الأرض لله ورثوا من يشاء من عباده إن الأرض لله ورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أذن من قبل أن تأتنا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخفكم في الأرض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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتَطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُم مِّنَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُم مَّا يَعْلَمُونَ وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا قالوا يا موسى دعنا ربك بما عهد عنك لئك كشفت عن الرجز لئك كشفت عن الرجز لنؤمنن لك ولا نرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم بالغه إذا هم فَتَقَمْنَا مِنْهُمْ فأتقننا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأوثن القوم الذين كانوا يصضعفون مشارق الأرض ومغاربها ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنا على بني إسرائيل إلى بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعلنا إلها كما لهم آلها قال إنكم قوم تجهدون إن هؤلاء مُتَبَرُّمًا مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ مَنَّ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَنكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ مَا يَسْتَحْيِيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ نَظِرَةٍ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب قال رب أرني أنظر إليك الا تراني ولكن انظر إلى الجبل قد ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى رب الظهور للجبل جعله دكا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ مِنَ الْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَنَا أَفَا قَطَعْنَا صُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ قَوْلًا سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي ناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك فخذ ما اتيتك عن من الشاكرين وكتبناه له في الالواح من كل شيء موعظه موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنه ساريكم دارا فاسقين تَأَصَلِفُ عن الآيَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَخَذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَضِبِ يَتَخَذُوهُ سَبِيلًا دَالِكَ بِأَنَّكُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا وَكَانُوا عنا غَافِلِينَ والذين كذبوا والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا عجلا جسدا له خوار ألم يروا أن كلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقض في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكون لنكون من القوم الخاسرين لنكون من الخاسرين ولما رجع موسى ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بيت سما خلفتموني من بعدي اعجلتم انضر بكم والقى الالواح واخذ براس أخيه يجره إليه قال ابن ام انه القوم الصدواوني وكادوا يقتلونني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم ودلة في الحياة الدنيا وكذلك نجاز المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح أخذ الألواح وفي نسختها ودع ورحمة للذين وفي نسختها ودع ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم قال رب لو شئت اهلكتهم قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وايا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 أنت ولينا، فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت خير الغافرين، واقتبنا في هذه الدنيا، واقتبنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، إنّا قد إليك. قال عذابي أصيب بي أصيب به من اشاء قوالعذاب أصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتب عن الذين يتقون فساكتب عن ويؤتون الزكاء بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في الدورات والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحر عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغنال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه, ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا الذين هم القسماء والارض لا إله إلا هو لا إله إلا هو يحيي ويميت تأمنوا بالله ورسوله تأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لأنكم تهتدون وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّهُ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ يهدون بالحق وبه يعدلون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم, وقطعناهم اثنتين عشرة, اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ السسطاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وضللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن وكلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ طين لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا, وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم ثنا زي دون المحسنين فبنتنا الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأمسنا عليهم رجzem من السماء بما كانوا بما كانوا يظلمون وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعبدون في السبت التأتيهم حيتانهم التأتيهم حيتانهم يوم السبتهم شرعة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذالك نبلوهم بما كانوا يفسقون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 وأخذنا الذين ظلموا بعدابئس بما كانوا يفسقون فلما عتو عن منه عنه قلنا لهم قلنا لهم قلوا قردة خاسين وَإِذَا أَذَّنَ رَبُّكَ نَداءَ نِدَاءٍ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَصُولُ هُوَ إِلَى الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْلِّقَاءِ وَإِنَّهُ غَفُورٌ قطعناهم في الأرض أم ما؟ منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون.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 ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وَإِذ نَقَلْنَا الْجِبَالَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّهُ واقِعٌ بِهِمْ كُلُّ مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِنَّ عَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ورئتهم اشد ضم على انفسهم انا صبر ربكم قالوا قن بنا شجدنا ان تقولوا يوم القيامه اننا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا وكنا ذرية من بعدهم وكنا ذرية من بعدهم. فتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فان سلخ منا فأتبع الشيطان فأتبع الشيطان فكان من الغوين ولو شئنا لرفعناه بنا ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع غوان ثم تنغوك ما تن الكلب إن تحمل عليه الهث أو تتركه يلث ذلك متى نلقوا من الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. سا ثارن القوم الذين كذبوا باياتنا وانفسهم وانفسهم كانوا يظنون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فالاولئك هم الخاسرون ولقد درَّنَ لِجَنَّةٍ مَكْثِيراً مِنَ الجِنِّ والإنسِ ولقد درَّنَ لِجَنَّةٍ مَكْثِيراً كثيراً مِنَ الجِنِّ والإنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبَاصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْعَنَاعِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ودروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه والذين كذبوا بآياتنا سن سَدَرِجُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ وَأَمْلَى لَهُمْ إِن كيدي متين أولن يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد قترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له من الله فلا له ويدرّهم في طغيانهم يعمّون، يسألونك عن الساعة أيان مرّسّان؟ والإنما على المُقَعِّد ربي لا يُجَلِّيها لوقتها إلا هو. تقولت في السماوات والأرض، في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا ضُقّة. أسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علم عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا, إلا ما شاء الله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 وجعل مننا زوجها ليسكن الينا فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فمرت به فلما اثقلت دعوا الله فلما اثقلت دعوا الله ربنا هما لان اتيتنا صالحا لان اتيتنا صالحا لنكنن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعله لا له شركاء في آتاهما. فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُن لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَن تُسْعَمْ يَأْصُرُونَ وَإِن تَدْعُوْهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا سواء سَوَاءً عَلَيْكُمْ أَدَعُوْتُمُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ مدينة تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فلن لكم ان كنتم, إن كنتم صادقين أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِيَ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يَبَاطِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ دُعُوْ شَرْكَ ثُمَّ كِذُنِ فَلَا الولي الله الذي نزل الكتاب الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم. لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يباصرون وَإِنَّ تَدْعُوْهُمْ إلى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوْنَ وَتَرَاهُمْ يَاضْرُوْنَ إلَيْكَ وَتَرَاهُمْ يَاضْرُوْنَ إلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبَصِّرُوْنَ خُذِ الْعَفْفَ وَأَمْرَ بِالْعُرْفِ خُذِ الْعَفْفَ وَأَمْرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا مِنَ الشَّيْطَانِ نزغ فَاسْتَعِذْ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 إذا لم تأتهم بآية قالوا قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدا وهدا ورحمة لقوم يؤمنون أقر القرآن فاستمعوا له وأاصت وأاصت لعلكم ترحمون واتكر ربك في نفسك تبرع وخيفة وخيفتة ودون الجهر من القول بل ودون الجهر من القول بل غدو والاصان ولا تكم من الغافلين إن الذين اتقوا إن الذين عاد ربك يسبحون إن الذين عاد لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه, ويسبحونه وله يستودون